Oh, oh, oh. يحي ويميت، وجوح يزاي موت أبداً، في أديب القيل، في أديب القيل. go home تبقى <تصفيق> لربي العظيم سبحانه وتعالى Oh, <laughs> اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا ونوا فواب بس ايام رمضان جاعة قطابة الهيام في ليلة الثمن القضي إِذْ You hear him الصلاة على النبي المصطفى ثم الصلاة والان في المؤمن؟ السلام عليك. يا رسول الله